walam noon li ta'a tis aminna in dafiq yakhru min bayn asqor wal taral inna ma ala ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصزع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد الكافر ويتا <تصفيق>